تقدم الكلام على هذه اللام وهل هي لنفي القسم أو لتوكيده وذلك عند قول الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة إلا أنها هنا ليست للنفي لأن الله جل وعلا قد أقسم بهذا البلد في موضع آخر وهو قوله تعالى والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لان هذا البلد مراد به مكة إجماعا لقوله تعالى بعده وأنت أي الرسول صلى الله عليه وسلم حل بهذا البلد أي حال أو حلال به وهو مكة على ما سيأتي إن شاء الله وقد ذكر القرطبي وغيره نظائرها من القرآن والشعر العربي مما لا يدل على نفي كقول الله تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك مع أن المراد ما منعك من السجود وكقول الشاعر تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع أي كاد صميم القلب يتقطع وقد بحث الشيخ رحمه الله تعالى بحثا مطولا في دفع من الاضطراب قوله تعالى وان تحل بهذا البلد حل بمعنى حال والفعل المضاعف يأتي مضارعه من باب نصر وضرب فإن كان متعديا كان من باب نصر تقول حل العقدة يحلها بالضم وتقول حل بالمكان يحل بالكسر إذا أقام فيه والإحلال دون الإحرام وقد اختلف في المراد بقوله حل هل هو من الإحلال بالمكان أو هو من التحلل ضد الإحرام فأكثر المفسرين أنه من الإحلال ضد الإحرام ثم اختلفوا في المراد بالإحلال هذا فقيل هو إحلال مكة له في عام الفتح ولم تحل لأحد قبله ولا بعده وقيل حل أي حلال له ما يفعل بمكة غير آثم بينما هم آثمون بفعلهم وقيل حل أي أن المشركين معظمون لهذا البلد وحرمته في نفوسهم ولكنهم مستحلون إيذاءك وإخراجك وذكر أبو حيان أنه من الحلول والبقاء والسكن أي وأنت حال بها انتهى وعلى الأول يكون إخبارا عن المستقبل ووعدا بالفتح وأنها تحل له بعد أن كانت حراما فيقاتل أهلها وينتصر عليهم أو أنه تسليه له وأن الله جل وعلا عالم بما يفعلون به وسينصره عليهم وعلى الثاني يكون تأكيدا لشرف مكة حرسها الله تعالى إذ هي أولا فيها بيت الله وهو شرف عظيم ثم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حال فيها بين أهلها قال صاحب التتمة أثابه الله والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الثاني هو الراجح وإن كان أقل قائلا وذلك لقراءنا من السورة نفسها ومن غيرها من القرآن الكريم منها أن حلوله صلى الله عليه وسلم بهذا البلد له شأن عظيم فعلا وأهمه أن الله رافع عنهم العذاب لوجوده فيهم كما قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فكأنه جل وعلا يقول وهذا البلد الأمين من العذاب وهؤلاء الآمنون من العذاب بفضل وجودك فيهم بإذن الله جل وعلا ومنها أنه صلى الله عليه وسلم بحلوله فيها بين اظهرهم يلاقي من المشاق ويصبر عليها وفي ذلك أروع المثل للصبر على المشاق في الدعوة فقد آذوه كل الإذاء حتى وضعوا سل الجزور عليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة وهو يصبر عليهم وآذوه في عودته من الطائف وجاءه ملك الجبال نصرة له فأبى وصبر ودعا له ومنعوه الدخول إلى بلده فصبر ولم يدعو عليهم ورضي الدخول في جوار رجل مشرك وهذا هو المناسب لقوله بعده لقد خلقنا الإنسان في كبد وهذا من أعظمه فإذا كان كل إنسان يكابد في حياته أيا كان هو ولأي غرض كان فمكابدتك تلك جديرة بالتقدير والإعظام حتى يقسم بها والله تعالى أعلم قوله تعالى ووالد وما ولد قيل الوالد هو آدم وما ولد قيل ما نافية وقيل مصدرية فعلى أنها نافية أي وكل عظيم لم يولد له وعلى المصدرية أي بمعنى الولادة من تخليص نفس من نفس وما يسبق ذلك من تلقيح وحمل ونمو الجنين وتفصيله وتسهيل ولادته وقيل ووالد وما ولد كل والد ومولود من حيوان وإنسان وقد رجح بعض العلماء أن الوالد هو آدم وما ولد هم ذريته لأنه المناسب مع هذا البلد لأنها أم القرى وهو ابو البشر فكأنه أقسم بأصول الموجودات وفروعها قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد تقدم بيانه عند قوله جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما قد مضى عاملا أن نجتمع بكم في لقاء قريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته